بسم الله الرحمن الرحيم يا مذا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا مذا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم من رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك منهم وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون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 تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا فَقَاتِنُ الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِنُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى ذَنْبِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقُوسُوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم بعد الإيمان ومن لم يتب فأولاد أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وَلَا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وَجَعَلناكم شعوَبًا وقبائل لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ